تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسبق منه إلى ركعتي الفجر وتقصد ركعتاء الفجر القبلية قال عليهم عليه السلام صلوها ولو أدركتكم الخير فالمؤمن يجيب المؤذن في صلاة الفجر فإذا فرغ المؤذن يتذكر قول أم المؤمنين الله قال لأمهات المؤمنين واذكرنا ما يتلى في بيوت كنا من آيات الله والحكمة فهي أدت ما عليها ونقلت وأخبرت أن هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه ليس إلى شيء من الخير أسبق من ركعتي الفجر فالمؤمن يجيب المؤذن ثم يبادر ويسارع إلى ركعتي الفجر كما دل هديه صلوات الله وسلامه عليه هذا مثلا هديه في الصلاة فإذا أذن المؤذن لصلاة الظهر بادر إلى أربع ركعات قبل أن تقوم الصلاة فلما سئل عنها عليه السلام قال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح